اللّ الطامِكَ نحلّبَن إسر إلَ إلا ما حَّّم إسر إ على نَفْس إلا ما حَّّم إسر إِ على نَفسين قَبلل أنتُ نَزَّل الترا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدًا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 بِنِعمَتِه إِخْوَانَا وَكُمْتُمْ على شَفَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِفَأَنْ قَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُمْ آياتاتِهِ لَعََّكُم تَهْدُون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَفُطِرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ, فذوقوا العذاب بِمَا كنت أنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما يريد ظلما للعالمين وَلِلا إَِّ فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرضْ وَإِلَ اللهَّهِ تُررجَعُ الْ الأُمُون كُنتُمْ خَيرََّةٍ أُخْرِرجَة لِنا سَِأمررونَ بالالمَعْروفِ وَتَْهونَ عَنِ الْمُن كَر وَتُؤْمِنونَ بالله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 ضُرِبَتْ عَلَيْنَا مَذَلَّةٌ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَدٍّ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَذَااءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَهُ كانَانوا يَكْفرُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقتُلون وَيَقُتُلُونَ الأأَن بِيااء بِغَيْرِ حَقّ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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي الْخَيْرَاتِ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 وَالدُّعَاءُ مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَا فِي الْبَضَاءِ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ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 ذات الصدور إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِنْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ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 اِذْهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ادْعُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من الملائكة إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يُصِرُّ عَلَىٰ مَا فَعَلَ وَهُوَ مُسْرِفٌ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 هذا بَيانُ لَّاسِ وَهُدَ وَهُدَو وَمَويضَةُ للِمُتَّقين وَلا تَهنوا وَلا تَهِن وَلَا تحزَنُ وَأَ تُمُ الألَ وَأَ تُمُأَعْلونَ إِكُ من ايمسسكم قرح فقد مس القوم فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بين الناس وليحلن الله الذين امنوا وليعلم الله الذين آمَنُوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ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 يَرُدُّوكُمْ على اعْطَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ مِنَّا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة كُم صَرَفَكُمْ عَنْهُم لَبَتَ لَكُمْ وَلَ قَدَ فَعَنكُم وَلهَّهُ ذُطَلٍ على المُؤمنِنين إِذْتُ الصَّعيدونَ وَلا تَ وونَ عَلَى حَدِه وَوسُولوا يَدَعكُمْ في أُخْرىكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم ضُّرًّا بِضُّرٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ من تعديل غم امنه نعاسه امنه نعاس يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتم انفسهم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 مَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ مَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ من الله وَمَا أُواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قَدمَنَّ اللهَّهُ عَلَ المُؤْمِنِينَ إِزْبَثَ فِيهِمْ رَسُولم مِنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُ عَلَيْهِم آيات وَيُزَكهِمْ وَيُزَكِيهِم, ويزكيهم وَيُعَِّمهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِثْمَ وَإِن كانَانوا مِنْ قَدَلُ لَ فِي طَلَالٍِ مُبِين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 وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ تَقَالُ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ المؤمنين وَمَن يَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَطِيلَ لَهُمْ تَأَنٍ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا بَلَغَهُمُ الْإِيمَانُ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا نَقُولُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَلَذَرُوهُ عَنِ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَدًَا الذيذينَ قُتنوا فِي سَبيل لللهِ أَمواتَ وَلَا تَحْسَدًا الذيذينَ قُتِوا فِي فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسولهم بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 وقالوا حسبنا الله وطالوا حسبنا الله هو الوكيل قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ لا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 نَكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَهُمُ الْأَنبَا أَ بِغَيْرِ حَقْتِ وَنَقُُ ذُوقُ وَنَقُُ ذُوقُ عَذاَابًا حَر ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَدكُمْ وَأَنَّ اللهَّهَ لَْسَ بِظَلنَّام وَأَن اللهَّهَ لَْسَ بِضَلَّ مِلِّمعَبِي الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُنَّ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فاليمى قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوا فلقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات جاؤوا بالبينات والذكر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاذ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وَإذ أَخَذَ اللهَّهُ مسَا قََّ بِينَ أُوطُ الْكِتابابَلَُ بَينَّهُ لَّاسِ وََلاَا تَكْتُمونَ فَنَكَذُهُ وَر أَظُهُورِهِمْ وَشْتَروا بِه سَمَنًا قَللَ فَبِسَّمَا يَشْتَرُون اتحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّرًا رَّبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَامِنُوا بِرَبِّكُمْ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 ذَكَرٍ او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا وَأُذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لِأُكَفِّرَ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَأَوَابًا مِن عِندِ الله الله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 عند الله خير الابراء وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله وَشَاعِرِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُنَازِكُ لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم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 فانكحوا مَا طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا ليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله فِي أولادكم للذكر مثل حظ الأنب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 فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها او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 يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 مَّ يتبونَ مِنْ قَرم فَأُلائِكَ يتُوبُ اللهَّهُ عَلَيْهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًا حَكمَا وَلَْسَ تِتَُّوبَةُ للَِّذين يَعمللونَ السَّئاتِ حتىَ إذاَا حَضَرَ أَ أحدَدَهُمُمَوود حتىَ إذاَا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 ولا تعذلهم ان لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهم بالمعروف فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا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 إِهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمَقَتَْ وَسَ أَسَبِلَ حُرِّمَْعَلَْكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكمْ وَأَخَواتُكُمْ وََّ تُكُمْ وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وَمَا هَا تُنْسَاؤُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عليكم وَحَالِئُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا